هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُوهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّ مَا يُفْكُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ وَرَّؤُسَهُمْ لَوْ وَرَّؤُسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ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 هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْطَهُونَ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 الله. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم وَيَرَى اَنْ ياتِيَ احدكم الموت فيقول فانقول ربنا لولا اخرتني الى اجر قريب فاصدق فاصدق من الصالحين ولئن